الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده م م ة ا ل ا ل من ي و اجل الله الأمين وعلى آله وأصحابه م من ع ي ن أ ج المقامات ومن أ ر ف ع الدرجات ومن أ س م ى المنازل ومن أ س م ى الرتب ومن أ ج ل ا ل أ و س م ة وسام ا ل ع ب و د ي ة و أ غ ل ى ما يملك المؤمن في الوجود حب الله و أ ث م ن و أ ع ل ى و أ ج ل و أ غ ل ى وسام يزينه عبوديته لله وتلك درجه ر ف ي ع ة و م ن ز ل ة ع ا ل ي ة أ ن يعيش ا ل إ ن س ا ن لله عبدا مما زادني شرفا ً وتيها وكدت ب أ خ م ص ي أ ط ا ث ر ي ا دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت أ ح م د لي نبيا كيف لا و م ن ز ل ة ا ل أ و ا ب ي ن من ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن يتمن حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا واذكر عبادنا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 فسيحشرهم إ ل ي ه جميعا و إ ن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله و أ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إ ن م ا أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده ا ل ك ت ا ب ة د ر ج ة ا ل ع ب و د ي ة لا يستنكف عنها أ ح د و خ ل ا ص ة الشرائع و ز ب د ة الدين في كل ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة في ا ل إ س ل ا م إ ذ أ ن ه حواها ونسخ منها ما نسخ و أ ب ق ى منها ما هو للناس خير إ ل ى يوم الدين و ز ب د ة ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م كلها في ف ا ت ح ة الكتاب و ز ب د ة ا ل ف ا ت ح ة في إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ل ع ب و د ي ة مع جلال قدرها وعظم مكانتها وسمو منزلتها هذه ا ل ع ب و د ي ة على درجات تختلف من شخص إ ل ى شخص و أ ج ل ا ل ع ب و د ي ة ما وافق في وقته ر ض ى الله عز وجل ف أ ج ل ا ل ع ب و د ي ة عند قدوم عدو جهاده ودفعه و ا ل ص ل ا ة يقدم عليها الجهاد ويصلي بعد ذلك المجاهد إ م ا على راحلته و إ م ا ص ل ا ة خوف ويقدم الجهاد العدو ودفعه فهي عبوديه الوقت وعند المحل وعند المجاعات إ ط ع ا م الطعام وسقيا ل م ا ء و ا ل ع ب و د ي ة عند ق ض و م الضيف استقباله والبشر به و ا ل ع ب و د ي ة عند الوالدين برهما والخضوع لهما وسماع قولهما و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا وهكذا تجد أ ن ا ل ع ب و د ي ة تختلف من مكان إ ل ى مكان ومن حال إ ل ى حال و أ ف ض ل العبوديات على ا ل إ ط ل ا ق ما كان نفعها متعدل كتعليم الجاهل و إ ر ش ا د الضال وتقويم الاعوجاج ونشر الوعي و ا ق ا ب ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه تدل على أ ن ا ل إ س ل ا م يستوعب المعنى الصحيح لمعنى ا ل ع ب و د ي ة هذه ا ل ع ب و د ي ة نحن مطالبون ب إ ح س ا ن ه ا ولذلك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دعائه الذي علمه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه م جميعا أ ن يقول دبر كل ص ل ا ة اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك مقل وعبادتك وحسن ع ب ا د ت ك و عبادتك وحسن ا ل ع ب ا د ة كيف تكون ا ل ع ب ا د ة ح س ن ة حسن ا ل ع ب ا د ة إ خ ل ا ص ه ا لله ولذلك وما أ م ر إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين أ ل ا لله الدين الخالص ف ا ل ع ب ا د ة ا ل خ ا ل ص ة التي يراد بها وجه الله ويسعى بها ا ل إ ن س ا ن إ ل ى تحقيق معاني ا ل ع ب و د ي ة هذا هو إ ح س ا ن ا ل ع ب ا د ة ثم أ ن تكون م و ا ف ق ة لشرعي أ ن لا تكون وفق مقتضيات ا ل أ ه و ا ء ولا وفق مسالك ا ل أ م ز ج ة أ ن تعبد الله كما تريد ولكن أ ن تعبد الله كما يريد هو على شرع أ ن ب ي ا ئ ه ورسله م ت ا ب ع ة لهم ثم ا ل ع ب ا د ة لا بد فيها من العلم و ا ل ب ص ي ر ة يعني من أ ر ا د ا ل ع ب ا د ة الحق عليه أ و ل ا أ ن يخلص ا ل ن ي ة ثانيا أ ن يتابع ثالثا أ ن يحسن بذلك قال ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك ثم العلم للحديث النذيري الاثر الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث عمر بن عبد العزيز أ ن ه كان يقول للناس من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إ ل ا بعدا ف ا ل ع ب ا د ة ينبغي أ ن تكون بعلم وينبغي أ ن تكون ب م ع ر ف ة لتقع ا ل ع ب ا د ة مواقعها الصحيحه طيب بعد هذه ا ل م ق د م ة عن مفهوم ا ل ع ب ا د ة أ ل ج و الى إ موضوعنا إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين و أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة و ه ا ل م ع ب ا د ة ا ل آ ن تقع من الناس ولكنها ع ب ا د ة ص و ر ي ة يعبدون الله ص و ر ة وشكلا ا ل ع ب ا د ة ا ل ن ا ف ذ ة إ ل ى جوهرها ا ل ع ب ا د ة ا ل م ر ت ب ط ة بمقاصدها ف ق ا ل ع ب ا د ة ا ل ق ا ئ م ة على حقائقها وعلى جوهرها ولبها ض ع ي ف ة أ ن ا أ ع ط ي ك أ م ث ل ة ا ل أ ذ ك ا ر التي نقولها هي ضرب من ضروب ا ل ع ب ا د ة تخرج ا ل أ ذ ك ا ر من الجوف إ ل ى اللسان بدون أ ن تحقق ق ي م ة يشعر بها صاحبها يعني لا نتدبر ا ل أ ذ ك ا ر التي تقال بعد ا ل ص ل ا ة نقول اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي ة لما منعت اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يعطي لا توجد على وجه ا ل ب س ي ط ة ق و ة تمنعك عطاء الله ولا معطي ة لما منعت ولو أ ر ا د الله عز وجل أ ن يمنعك لا يستطيع أ ح د أ ن يعطيك هذا كلام يقال كثيرا وعشرات المرات بعد كل ص ل ا ة هل هو ح ق ي ق ة ن ا ف ذ ة في سلوكياتنا ومعاملاتنا لمجرد أ ن ينج القلب ق ض ي ة المعايش و ا ل أ ر ز ا ق تضطرب سكينته و ي ح ت ز يقينه ويضعف على الله توكله واعتماده ويضعف توكله واعتماده ويضعف توكله ويضعف يقول يصلي حيثهزه الدين على على الله الله على واعتماده الله لما ملامع امرق العقود أقل ما ومنعني اخي ت ح سرعان ن مانعني وقلت و اللهم لا عطيت ما ما ذاك يا ص ي ن ي س ر ع ما يهتز يهتز اليقين ولذلك كنت أ ق و ل لكثير من الناس في عصر التقنيات نحتاج إ ل ى إ ي م ا ن الحبوبات قال وقلت الرقي قواعد الله الناس الآن أصابهم من الرقي المادي ما أصابهم ولكن تهتز قواعد الإيمان لي ولكن كيف تهتز من وثوابت اليقين وحقائق الدين في نفوسهم عند ارزاق المعاش مجرد مازول ما ازولكم مؤمن مما زكر بكرا ا ر ز ق وجفاضي بعدك ذ ل يصيبه الهم ويدخل عليه التوجس والقلق ياخي تحس في العشاء ي بطل ل هم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للمناعه أ ص ب ر ما تجاهده لكن ا ل ج ه د ه ب ت د ي إ ي م ا ن الحبوبات ب ج و ا ن ي ق و ل ليك الله ما شجعوا حنكا وشنو إنت لان كل الناس يحتاجون الى الايمان ل أ ن ه ده إ ي م ا ن عالي إ ي م ا ا ن ل ح ب و ب ا ت ا ل ب س ي ط اللهم ا ش ك ل ه ح ن انهم ض ي ع على ح ق ا ئ ق الحقائق ي ي ق ن على حقائق اليقين وحقائق اليقين ا ل آ ن مفقود لمجرد أ ن و ل ج الناس باب ا ل أ ر ز ا ق والمعايش تحت س قناعاتهم لذلك ا ل ع ب ا د ة ص و ر ي ة دون أ ن يقف الناس عند مقاصدها وفقها يقول ابن القيم رحمه الله في معاني ا ل ع ب و د ي ة الحقه قال ماذا يعني الوضوء عندك الوضوء يعني ط ه ا ر ة الظاهر و ق م ة ا ل ن ظ ا ف ة ل أ ن ك ستلقى الله لتلقاه طاهرا ولكن قبل وضوء الجوارح لا بد من وضوء القلب وغسله من أ د غ ا ن ه ليكون متجها إ ل ى الله لا يلتفت إ ل ى غيره هذه المعاني الحق في العبودية في غ ا ئ ب ة و ض ع ي ف ة الصلوات وفق مقاصدها و ا ل أ ذ ك ا ر التي فيها الله أ ك ب ر كل ك ل م ة تدل على معنى كل ك ل م ة في ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر تدل على ع ظ م ة وتدل عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير ا ل م ت ع ا ل و أ ن ت راكع ت أ م ل وقد انتصب ظهرك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي وكان إ ذ ا سجد والسجود معانيه في ا ل ع ب و د ي ة ع ظ ي م ة إ ذ أ ن ه خضوع تام ب أ ش ر ف ا ل أ ع ض ا ء و أ ك ر م الجوارح يخوانا بسجد بسجد بي بي شنو وين بسجد بسجد بيوتي موضع التعالي لله يذل يقول لك فلان ده م ا يقول رافع قرعين رافع و رافع نخرته ف لا ن شنو نخرته ده رافع ما يقول رافع الدين ولا رافع قرعين ه بهذه ا ل ن خ ر ة و ا ل أ ن ف موضع التعالي أ ن ت تذل به لله ذلا ما بعده ذل أكرم الم... واشرف عضو عندك في ظاهر الاعضاء وبهذا الامر تسجد ولانك في حاله سفول وذل يناسب ذكر سبحان ربي الاعلى لان هذا العلو لم يكن علوا مطلقا إ ل ا بعد ان سجد انفك له سبحانه والدلاله على علوه أ ن ك لا تسفل هذا السفول ولا تخضع هذا الخضوع ولا تذل هذا الذل ولا تفتقر هذا الافتقار إ ل ا له وحده سبحانه وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يزيد يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أ س ل م ت سجد وكي للذي ا خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أ ح س ن الخالقين ن كان هذا م أ ذ ك ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في السجود فمعاني ا ل أ ذ ك ا ر القائمه على ق و ة الاعتماد أ ن ت إ ذ ا ق م ت الذكر تسبيحا او تحميدا أ و تكبيرا أ و إ ج ل ا ل ا أتتجك المعاني وتنفذ إ ل ى الحقائق وتعرف ما معنى الذكر وما المراد منه ولذلك أ ن ا أ ق و ل هذا العصر مع ما فيه من التقنيات ن ي يحتاج ي ي ا ا ت إلى ل بعض ق ل أ ن الغيب عن الناس بعيد إ خ و ا ن ن ا ا ل آ ن و د ي ح ن ج ي فيها ف ي إ ي ا ك نستعين بالذات ا ل ج ن ة غيب النار غيب الصراط غيب لكن يحتاج إ ل ى إ ي م ا ن عالي الصراط جسر على جهنم أ د ق من الشعره و أ ح د من السيف تمر عليه ا ل أ م م من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن عددهم لا يعلمهم إ ل الا ا ل ه ي الله ا ده و ا لكن ش ي ا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب اعلى ل الذين بالغيب م يؤمنون ت ق ي ن أ د ر ج ا ت ا ل إ ي م ا ن العصر الذي يتعاظم فيه التيار المادي تتضاءل الحقائق ا ل ي ق ي ن ي ة و ا ل غ ي ب ي ة عند أ ه ل ه ا ل آ ن الناس إ ي م ا ن ه كله بالمحسوس كل شيء محسوس بحشوية جل جل طوابق. انترنت ل ع م قامت ا طوابق ر عشر إ فضائيات حدث في أ م ر ي ك ا يحدث وزلزال في إ ي ر ا ن ت ق ل ب الفضائيات ي ج ي ك الشيء كما هو ا ل إ ن س ا ن في ظل هذه ا ل م س أ ل ة تستغرقه ا ل ح ي ا ة ا ل م ا د ي ة بتاتا ً فتضعف القيم ا ل ر و ح ي ة والمعاني ا ل غ ي ب ي ة عنده ي ع ن ي أ ن ا د ك يعني معنى ر ك ع ة الفجر خير من الدنيا وما فيها ه فيها هذا فيها فيها وفيها ذهب وفيها وفيها ا الدنيا وما فيها كلام كبير الدنيا مناجمة صواغ وفيها مصانع العربات وفيها الكريسيدات فالدنيا تخيف كبير نفط ل شنو ك وفيها اللاند ي ك ر و ز ا ت ه في الدنيا كلها يا أخي الشديد كبير و ا ل أ ر ا ض ي ا ل ز ر ا ع ي ة والمصانع في نيويورك و أ س و ا ق الذهب في دبي والبورصات ا ل م و ج و د ة في واشنطن الشده معقول نحن ما عندنا اليقين بالكلام ذ ا اليقين ضعيف وهذا يجعل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة ص و ر ة وشكل نتعبد ب أ ب د ا ن ن ا دون أ ن تنفذ ا ل ع ب ا د ة إ ل ى قلوبنا ودون أ ن نتلمس و أ ن ندرك الحقائق فيها والدليل ما هو أ ث ر ا ل ع ب ا د ة على سلوكنا وعلى أ خ ل ا ق ن ا لو كانت ا ل ع ب ا د ة ق و ي ة فعلا ا م ر أ ة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار ل أ ن ه ا لم تستفد لو كان الغرض ع ب ا د ة فقط دخلت ا ل ج ن ة ل أ ن ه ا تصوم النهار وتقوم اسلوك الليل لكن الغرض من ا ل ع ب ا د ة تهذيب النفس والسمو بالروح وعلو م الوجدان و ط ه ا ر ة ا ل إ ن س ا ن ونقاؤه ذلك في أ و ا خ ر س و ر ة ا ل أ ع ل ى سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى قد أ ف ل ح من تزكى كيف يتزكى ا ل إ ن س ا ن ذكر اسم ربه فاشنو فصلى الذكر و ا ل ص ل ا ة تطهر ا ل إ ن س ا ن وتجعله زاكي النفس بعيد عن العقد لكن ا ل إ ن س ا ن هذا العصر معقد ل أ ن ه إ ن س ا ن مادي الحياه ا ل م ا د ي ة تخطفته ا ل م ا د ي ة التي يعنيها التيار العام و ا ل ن س ي ج العام والتكوين العام في المجتمع يسير نحو ا ل م ا د ي ة لذلك أ و د أ ن أ ق و ل في هذه ا ل ج ز ئ ي ة بالذات من جزئيات ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ق ة نحن نريد ا ل ع ب ا د ة التي تقوم على ا ل ح ق ي ق ة والجوهر ا ل ع ب ا د ة التي تنفذ إ ل ى الفقه والمقاصد و ا ل أ س ر ا ر والحكم ا ل ع ب ا د ة التي ترفع من قدر ا ل إ ن س ا ن وتسمو بروحه هذه ا ل ع ب ا د ة المعنيه ة طيب في شيء م م جدا ال ال ال ال, ال, ال, ال, ال, ال الغيب الضعيف عند الناس بالتيار المادي الكبير كل شيء في ا ل ح ي ا ة يدل على إ ش ب ا ع الجسد وسعي ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن كله في هذا الاتجاه السعي الروحي هو في ا ل ح ض ا ر ا ل إ س ل ا م ي فقط ل أ ن ه ق ا ئ م على ا ل ث ن ا ئ ي ة بين ا ل م ا د ة والروح فلا تضغى الروح فيصبح الروح الإنسان حياته منبتاً تضغى عن وفي الزوايا سجينا وحبيسا دون أ ن يعمل في ا ل أ ر ض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولكن السعي في ا ل أ ر ض مربوط ب ا ل آ خ ر ه قال و إ ل ي ه و إ ل ي ه النشور مهم ل أ ن ه لو ما خطيت النشور في بالك سوف تعيش ح ي ا ة المتمتع فقط ا ل م ت ع ة ا ل ج س د ي ة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي لكن لا بد تتذكر المعاد و إ ل ي ه ا ن و واليه النشور وقل اعملوا ف س ي ر الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة هذا الربط بعالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون ع و د ة ا ل إ ن س ا ن من ا ل آ خ ر ة تجعله متوازن ل أ ن ه سوف يضع في حساباته وفي ممارساته أ ن ه إ ل ى الله عائد هذا المعنى في ق و ة اليقين الذي نحتاجه خ ا ص ة في أ م ر ا ل أ ر ز ا ق والمعايش والتوكل والاعتماد على الله وكذا هذا جزء من مفهوم ا ل ع ب ا د ة طيب بعد ذلك أ ن ت ق ل إ ل ى ق ض ي ة م ه م ة وهي كيف تخرج ا ل ع ب ا د ة من ا ل ص و ر ة تخرج ا ل ع ب ا د ة من ا ل ص و ر ة ب أ ن نتعبد الله بعبوديات القلب قبل عبوديات الجوارح و أ ع ن ي بعبوديات القلب إ خ و ا ن ن ا الجسد عنده ع ب و د ي ة ولكن القلب له ع ب و د ي ة أ ج ل ه ف ا ل إ خ ل ا ص ع ب و د ي ة القلب والتوكل ع ب و د ي ة القلب و م ح ب ة الله وحبه ع ب و د ي ة القلب وخشيته ع ب و د ي ة القلب و ا ل إ خ ب ا ت ع ب و د ي ة القلب والصدق والتوكل على الله و ا ل ث ق ة فيه و ت ف ض ا ل أ م ر إ ل ي ه والانس به كل هذه العبوديات ع ب و د ي ة القلب وخوفه ورجاؤه كلها عبوديات القلب وعبوديات القلب كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة في ا ل ت ح ف ة العراقي ة في ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ل ب ي ة هي جوهر ا ل ع ب ا د ة واساس عبوديات الجوارح ولا تصح ع ب و د ي ة ج ا ر ح ة من الجوارح ما لم تصح عبوديه القلب ب أ ن يكون القلب لله وهذا المعنى عبر عنه ا بن القيم رحمه الله ب أ ن ا ل ع ب و د ي ة ا ل م ع ن ي ة هي ع ب و د ي ة القلب ب أ ن يسجد القلب لله كما تسجد الجوارح لله قال و إ ذ ا سئلنا هل ل ل ق ل ب سجود قال نعم ولكن القلب يختلف سجوده عن سجود الجوارح القلب إ ذ ا سجد لا يرفع من سجوده إ ل ى يوم القيامه يظل ساجدا ل أ ن القلب أ ص ب ح كله محبه لله ليس فيه مكان لغير الله ومن هنا ي أ ت ي الخلل في أ ن القلوب م ز ح و م ة زحمها ل ل ق و بغير مزحومة مزحومة بشنوء؟ ب الله التعلق و ا ل ذ ر ي ة و ا ل أ م و ا ل القلب فيه شركاء متشاكسون في ا ل ع ب ا د ة ينبغي أ ن يكون القلب سالما لله لا يلتفت القلب لغير الله وهنا يضرب ابن القيم مثال ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ب أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ما أ م ر ه الله بذبح ابنه إ س م ا ع ي ل إ ل ا ل أ ن ه بلغ م ن ز ل ة ا ل خ ل ة و ا ل خ ل ة ل أ ن ه ا د ر ج ة ع ا ل ي ة حتى ا ل أ ن ب ي ا ء جميعهم لم يبلغها منهم إ ل ا خليلان ه إ ب ر ا ه ي م الخليل ورسولنا صلى الله عليه وسلم هذه ع ب و د ي ة الخل ع ب و د ي ة ب ا ل م ن ا س ب ة ولذلك لما بلغ النبي, النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ل ى الدرجات وهي س د ر ة المنتهى اللفظ الذي نسب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل د ر ج ة التي أ خ ب ر الله عنها قال ف أ و ح ى إ ل ى إ ل ى عبده إ ل ى عبده وهو عند س د ر ة المنتهى فوق السماوات ا ل ع ل ي ة ا ل ع ب و د ي ة تلازمه ولولا ا ل ع ب و د ي ة لما بلغ هذه ا ل م ن ز ل ة ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى وعندها تمت ع ب و د ي ة القلب ما زاغ البصر وما طغى وعندها ما كذب الفؤاد ما ر أ ى قال ابن القيم لما بلغ إ ب ر ا ه ي م ا ل خ ل ة م ن ز لا ة ل ل لا خ ة تقبل ا ل م ز ا ح م ة و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قد أ ح ب ولده إ س م ا ع ي ل ل أ ن ه أ ن ج ب ه وولده على كبر ولد إ س م ا ع ي ل بعد م السنه قدمت به خلاص ا ل م ر أ ة ا ل أ و ل ى س ا ر ة آ ي س ت ان ت أ ت ي بولد ه و خلاص كبر فلما حملت هاجر هاجر شعر إ ب ر ا ه ي م بحب حب ا ل ع ا ط ف ة و ا ل ف ط ر ة ا ل س و ي ة تجاه الولد والذريه ة فلما أ ن ج ب حصل شيء من التعلق و أ ر ا د الله لقلب إ ب ر ا ه ي م أن ل ا يكون فيه غيره و أ ر ا د القلب أ ن ينصرف إ ل ي ه وحده ف أ م ر ه بذبح ابنه قال ابن القيم ولذلك لما استجاب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ل ذ ب ح ابنه حصل المقصود وهو ذبح إ س م ا ع ي ل قال ولكن إ س م ا ع ي ل لم يذبح قال ذبح إ س م ا ع ي ل م ع ن ا في قلب والده فلم يكن هنالك داع ٍ لذبحه حسا فبعد ذلك وناديناه ايا أي إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين هنا قال الله له لما رددت إ ل ي ن ا قلبك بكلياته رددنا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م ف داعي بعدها ف س ل ا م ة القلب وطهارته ونقائه واستقراره وثباته و إ ق ب ا ل ه و إ خ ب ا ت ه وخشوعه وخضوعه وذله و إ ج ل ا ل ه وتعظيمه ورقه وتقديسه لله هو الذي يوجد ا ل ع ب و د ي ة ا ل ب ع ي د ة عن الشكل و ا ل ص و ر ة والحركات فيجعل ا ل ح ر ك ة ذات مضمون ويجعل الذكر ذات معنى ويجعل ا ل ع ب و د ي ة ذات مقصد وهذا من الاشارات من ل ا ا ل م ه م ة ا ل م ف ق و د ة في إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين بعد هذه ا ل ج ز ئ ي ة انتقل إ ل ى ج ز ئ ي ة أ خ ر ى في ا ل ع ب ا د ة العبوديات ا ل ق ل ب ي ة ا ل ر ا ق ي ة التي فيها تسلم القلب وطرحه بين يدي الله ي خ و ا ن ن ا نشوف قال تعالى ف أ ص ب ح فؤاد ام موسى فارغا ع ن د ن ا تفسيرين التفسير ا ل أ و ل فارغا من, ال... من بعد ث ق ة في الله يعني هي خايفه على ا ل و ر د ربنا ق ا م أ و ح ى لها إ ن ا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين ثاني قريبا ما قالوا من بعد يعود عندها ذلك مثل فاضي هم فيه أصبح قضية إلا、واحد. إن كانت تبدي لولا أ ن ربطنا على قلبها لتكون ا ل آ ي ة فمعناه ا ل ع ب و د ي ة الحق ع ب و د ي ة القلب طيب نحن نعيش في, في عصر أ ص ي ب ت القلوب فيه بزلازل زي الزلازل بتحصل في إ ي ر ا ن دي القلوب ز ا ت ش ن و ازلزلت ا ل د ل ا ل على ذلك إ م ا ت ج ز ئ ت مفهوم ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ا ل ع ب ا د ة يدخل فيها فعل ي ه ا ف الخيرات و إ ق ا م ة الخيرات و م د ا ف ع ة الشر كله يدخل في ا ل ع ب ا د ة لكن نحن نعيش في عصر الملذات والملاهي والشواغل والصوارف القلب لا يجد ل ذ ة ولا م ت ع ة ل ل ع ب ا د ة وهذا من أ اعظم الشكاوى التي في عصرنا ق س و ة القلوب أ ل ا تجد من يشكو كثير من الناس يقول أ ف ق د قلبي وهذا صادق يقول أ ف ق د قلبي لقد, لقد تغير علي فؤادي أ ص ل ي ولا أ ج د نفسي حاضر أ ذ ك ر ا ل أ ذ ك ا ر و أ ج د نفسي أ ر د د ه ا ت ر د د الروتين أ ع ب د ك ع ب ا د ة ا ل آ ل ة و ا ل أ د ا ت لا أ ش ع ر بمعاني ا ل ع ب و د ي ة الحقه امر على ا ل ق ر آ ن فلا أ ت أ ث ر أ ق ف على آ ي ا ت ا ل ج ن ة والنار فلا أ ح ت ز ما الذي أ ص ا ب قلبي هذا من ا ل إ ش ك ا ل ا ت يعاني منها من يصلون في المساجد لماذا ل أ ن ه م إ ذ ا خرجوا خارج المساجد وجدوا من صوارف القلب وشواغله فيصاب القلب بزلزال ف أ ش ع ر ك أ ن بعض الناس يعاني ا ل ق س و ة و ا ل ج ف و ة أ ت ى رجل إ ل ى الفضيل بن ع ي ا ب رحمه الله وقال له أ ش ك و من مرض البعد عن الله فهل لمرض البعد عن الله من دواء قال ل ه أ ن ا ب ش ك و ا ن ه أ ن ا يعني قلبي ما ياهو هل عنده دواء إ خ و ا ن ن شوفوا ا ل ع ب ا د ة ق ل ت ل ك م على درجات يعني الفرض ليس كالنفع ما تقرب عبدي الي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى احبه ف إ ذ ا احببته كنت سمعه يعني معناها يصير العبد في د ر ج ة البعيد عن العصيان فيمن يصون الجوارح كنت سمعه التي يسمع بها يعني لا يسمع إ ل ا ما يرضي الله وبصره التي يبصر بها ولئن س أ ل ن ي ل ا ع ط ي ن ك ولئن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه شنو هروله ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا يعني ذراعين ومن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه هروله نحن نشعر أ ن الله ليس ببعيد إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب ولكن نشعر أ ن قلوبنا ب ع ي د ة ما قادر تستوعب معاني و ة ا ل ل ه و ق ه ر الله, وقهر الله. فيها ذ ا ل ن ا س بيد ع وكل شيء بيد الله ولعند ا ل ه ه كل شيء ليه؟ أن لانه ن ا س ه ي ل و ر ج ة ا ل ت ع ا م ل مع الشيء ا ل م ح س و س ي ع ن ي الواحد تقول ل ه ي ان تكون م ص ي ب ة أ س أ ل الله يقول لك لكن والله تقول ل ه م ان تكون مصيبه ا س ل الله كما ب يقول لك ان ت ج ي م ن ا ل ص ي ا ه يعني ناس تكيف يقول ع ن ناس ي تجي تكيف ك د ه براو ياخي انت كذا س أ ل الله في ا ل أ و ل بعدها يقولك ل والله الله يديني لكن ما معروف مثل لكن التاجر يفتح الخصم ن يديني طوالي、أنا. يعني بيقايس ل أ ن ه ده شي بيظل عاظر هو لو ع ن د ه فهم إ ي م ا ن ي ع م ي ر يقول التاجر ف ر س ه ب س خ ر و ن ه بسخر ربع ا ل ا ل م ش ا ل اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت شوف انا الشي ذا أ ن ا م ج ر ب اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت الله ذلك والله يديك عن طريق الناس الماده يدك يعني ي كن و مسؤولك المباشر أ و وزير ف ي د ه قلم ممكن يصدق لك بالقلم ا ل أ خ ض ر تصدق وممكن يقول لا أ ن ت تقدم الطلب و ت ل ج أ إ ل ى الله الله ده يريدك الوزير يقول تصدق كويس وبعد ما تصدق وتستلم يقول لك ده دا لا داوم المدير ذاته تقول له ديتويتر ي م ض ل ي ه و م ا ش ا ع ر ل أ ن الله يدك شوفت الله ده يدك فضل ا ز و ل ا ل م ا ع ر ت ه ا ل ل ه ي وريك يعني يعني كافي ا ل ع ب ا د ي ديك هو شوف و ه و م ا ش ا ع ر ع ش انا وريك أ ن ا ب ا ن ما ب ق و ل ا ل ل ى دانا ي ق ولكنو ل ش يقولك ل ا ل و زير دجس م ش ف ي ح ت ا س م ه وزير دجس ي ا خ و ا ن ا ق و ل ا ل ل ه ص خ ر ل ي ن ودانا م ع ن ا عشان ا د ي ك ا ل م ع ن ى صحيح انا م ص ح ي ق و الوزير ل لك شنو يا خ ذ الوزير صدق وربنا أ ع م ا ه وخلي يعمل الكلام ده ان شاء الله يرد نفسه لان الله لا مانع لما ي أ ع ط ي ت فقلنا ايها الاحبه ارجاع ا ل أ م و ر إ ل ى الله هو جوهر ا ل ع ب ا د ة ولذلك العباده عنده ا خ ص و ص ي ة ولذلك خصصت بقوله إ ي ا ك نعبد اياك نعبد على سبيل الحصر تفيد الحصر فتخرج كل معبود سوى الله إ ي ا ك نعبد لو كانت ا ل آ ي ة نعبدك يا الله ممكن تكون نعبدك ولا يمانع أ ن يعبد غيره كويس أ و نعبد إ ي ا ك مخصوصه ب أ ن يعبد الله ولا يمانع من ع ب ا د ة غيره لكن إ ي ا ك نعبد ا ل ع ب ا د ة بهذه ا ل خ ص و ص ي ة ا ل ع م ي ق ة ا ل ح ق ي ق ي ة لا تكون إ ل ا لله على سبيل الحصر والتخصيص ل أ ن تقديم الضمير على الفعل ل ل خ ص و ص ي ة والتخصيص ما نعبد نعبد فعل كويس إ ي ا ك نعبد واياك نستعين طيب هذه ا ل ع ب و د ي ة التي أ ت ح د ث عنها ا ل آ ن إ ن ا ل إ ن س ا ن يعني يقينه مهزوز لماذا لا يدعو الله ل أ ن ه لا يثق في عطاء الله ما يدعو الله يدعو ا يقول يا خ ي ميتين وكلام زي ده يشوف ا ل م س أ ل ة ب ع ي د ة هذا من الضعف ولذلك شوف ا ل ج ز ئ ي ا ل ق س و ة التي يعانيها الناس و ا ل ج ف و ة التي تصيب قلوبهم بمرض البعد عن الله سبب غياب المعاني ا ل ق ل ب ي ة أ س ا س ا قبل أ ي شيء ل أ ن ه لو لو ح س ه ا ما نصلي ومسلمين ن ل ك الواحد نادر ما ي ل ج أ لله ي ا ل ما ي ل ج أ لله ي ا ل طوالي في أ ي ح ا ج ة مع ان السلف ي ل ج ع الى الله في كل شيء قال إ ذ ا قطع ش س ع نعلي احدنا س أ ل الله ايصلحه أ ن ا ابو لك ن سلم قال لهم إ ذ ا قطع ش س ع نعلي احدكم فسال الله ايصلحه ف إ ن ه إ ذ ا لم يسره لا يتيسر ابو سلم قال لك ان ل عال س ي ر ة انقطع طوال تقول يا ابن يا الله سهيليه بعدك تمشي تفتش لو قلت يا الله واحد يا س م ع يقول لك خاله ل لا تدخلوا في أ ي ح ا ج ة لما ذ ا ي ر ي يا الله, الله ا ل الضائر ن المؤمن أ ه بيرجأ في إلى الله في كل شيء شرع ان ل ل الاستخارة ل ه ا د ي ف ي ا ل ا ا قائمة على شواهد الإيمان س ت ر ة على و ح ق ق ا ا ئ ل ي ي ق ن شوف اني ل ل ه م إ أستخيرك أ س ت بعلمك و ق د ر بخدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك انت علام الغيوب دي يقين عالي جداً. لذلك مِنْ الرجل لما اتى الى الفضيل بن عيار وقال له اشكو من مرض البعد عن الله هل من دواء وهذا مرض انا يبدليه كلنا بنعاني منه القسوه و ا ل غ ف ل ة عن عن ا ل آ خ ر ة و ا ل غ ف ل ة عن ا ل أ ذ ك ا ر نقول ا ل أ ذ ك ا ر ل ا ه ي ة قلوبنا يعني ما بتشعر بعمق في ا ل ع ب ا د ة و ق و ة فيها قال له الفضيل عليك بعروق ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص عنده شنو عروق تشوف عروق ا ل إ خ ل ا ص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إ ن ا ء التقوى وصب عليه ماء ا ل خ ش ي ة و أ و ق د عليه نار الحزن والبكاء والندم وصفه ب م ص ف ا ت ا ل م ر ا ق ب ة مع الله وتناوله آه صبه في ك أ س الاستغفار وتناوله بكف الصدق و ت م ض م ط بالورع و ب ع د عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله تجد قلبك قد أ ق ب ل على الله بكلياته فكنت له عبدا وحققت ا ل ع ب و د ي ة عليك بعروق ا ل إ خ ل ا ص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إ ن ا ء التقوى وصب عليه ماء الخشيه و أ و ق د عليه نار الندم والبكاء والحزن وصفه بمصفاه ا ل م ر ا ق ب ة وضعه في كاس أ س ل ا ت غ ف الاستغفار ر و و ت ن ا ه بكف ل ص د ق واشربه ب ك أ ا ا ل س وتناوله بكف الصدق و ت م ض م ط بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله معناه تحقيق المعانيات ا ل ق ل ب ي ة تحقيق العبوديات ا ل ق ل ب ي ة ا ل ر ا ق ي ة ثم ا ل ن ق ط ة ا ل م ه م ة في إ ي ا ك نعبد يا اخواننا بس كل كلام ذا في جنوب في إ ي ا ك نعبد عرفته من المعاني ا ل م ه م ة جدا في إ ي ا ك نعبد بعد ذلك إ ذ ا ت ح ق ت العبوديات المحبه وكذا يجد العابد ل لعبوديته م ع ن ا يعني أ ع ط ي ك مثال من العبوديات ا ل م ف ق و د ة في عاقلنا ع ب و د ي ة ا ل أ ن س بالله أ ن ت أ ن س بمن بالله هذه ع ب و د ي ة م ف ق و د ة قال عثمان بن أ ب ي د ه ر ش رحمه الله كان عبد الله بن مبارك لا يجد أ ن س ه إ ل ا في الليل ف إ ذ ا أ ق ب ل عليه النهار أ ق ب ل عليه حزنه وبثه يقول ا ل آ ن أ ص ي ر مع الناس فلا أ د ر ي ما أ ج ن ي على نفسي بالضايب بجد النهار الليل ده بجد فيه متعة ذلك قال أبو سليمان الداراني أهل الليل ذلك أهل ليلهم فيه في من متعة ده أبو أشد فرحاً وطربا و أ ن س ا ن من أ ه ل اللهو في لهوهم حسن الحفله كان شغاله أ ن ا بجيبو خبر ل ل ح ف ل ة بجيبو خبر ونيه وراءه ف عائله سعب و ل د أ خ ر ن ا ها في ذلك ما مندمجين صح المصح مندمجين اندماج خ ا ص ة قال و ا بعد ما بقال و حدث صباحي زمان كانت ل حدث ساحل عشر طبعا كانوا م ض ا ي ق ي ن ذي حدث ساحل عشر هل ا ل آ ن بغيت ل حدث صباح ولا ما بغيت ويجزون ي ك ينفقون لك الميكروفون و و ل و ما زال الليل طفلا شنو يحبو عشان اسوي شنو الليل ومن الليل فاسجد له و س ب ح ه ليلا ط و ي ل ة الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما د ه الليل الصح قال الناس ا ل ج ا ي م ي ن الليل يصلوا ويقعوا ر ويسجدوا م ل ك ن ي ب س و ط ي ن أكثر م ن ن ل م ان ن ت ل م ان ن ل م ان ن ت ا ع ل م ن نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ا ت ان نتعلم ان نتعلم ا ع ل م ان نتعلم ان نتعلم ان ن م ان نتعلم ان نتعلم ان ن و ع ل م ان ت ع ل م ان ن ت م ان ن ع ل م ان ن ل م ان ل م ا ت م ان نتعلم ان نتعلم و ن نتعلم ا ل م ان ن م ان ن ل ان ت ع ل م ل م ا ع م ان ن ت م ان ن ع ل م ان م ان ا ل م ان ان ان ان ن ت ل م ان ان ان ان ه ن ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ن ان إ ن ه م قاموا في جوف الليل فوقعوا وقعوا بتوقيع ا ل ع ب و د ي ة لله وقعوا نحن عبيده الله توقيع الليل إ ن ه نحن شنو ي خ و ل و ا تبع الميت م ش ي يعمل شنو في النهايه ة م م ك ي ك ت ب ا س م و ساكت لكن وقع معناها شنو هم يعني ختم عليها وقعوا عارف التوقيع شنو قال وقعوا توقيع ا ل ع ب و د ي ة صحائفهم خدودهم و م د ا د ه م دموعهم يعني ا ل ح ب ر ا ل ك ت ب ب ي ث جوف الليل ا ل ع ب و د ي ة دموع و ا ل ص ح ي ف ة ا ل ك ت ب فيها معاني ا ل ع ب و د ي ة الحق ومضوا هي الخدود ولذلك قال صحائفهم خدودهم و م د ا د ه م دموعهم قاموا على قدم الذل اسمع ا ل ك ل ا م ده قدموا حاجتهم في شنو في توقيع التوقيع قال شنو كويس ماذا قال اخوت يوسف ليوسف عليه السلام تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال ت أ ت ي ه م ا ل إ ج ا ب ة لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أ ر ح م الراحمين في هذه اللحظات قال يحملون مزامير أن ب و انسل زور ا ل لما نقوم بيطلق القرآن بلى ل نقوم ا ا ن نايمين جاء ا مفزو خبره وده بخبره ب صدق م ن ابن العابدين ا الألفاظ في جوف الليل وعبارات العابدين في رائعة السعر س ب رجب ة لذلك يقول في في جوف تتزين وتتراقص وتتجمل بالصدق و ا ل إ خ ل ا ص ل أ ن ه زول ق ا ر في نصلي والناس نايمين د ا يشوفون م ا ي ناس ده ا ي ن ي ش و ف ه دي ع ب و د ي مدية خ ا ص ة ع ب و د ي ة ر ا ق ي ة قال يحملون ي ي ش شنو قال مزامير انس في مقاصير قدس قصر مقدس اللحن الذي ع ز ف و ه ب أ ل ح ا ن توحيد في رياض تمجيد ب ش د و المثاني ا ل م ؤ د ي ة إ ل ى تلك المعاني إ ل ى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتنر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر كان الحسن البصري ي س أ ل ما بال المتهجدين أ ن ظ ر الناس وجوههم بالنهار قال ل أ ن ه م خلوا بالرحمن فكساهم من نوره و أ ف ا ض عليهم من فيضه لذلك ا ل ع ب و د ي ة الحقه وطبعا الساعه كم باقي خمسه دقائق طيب أ خ ت م بها إ ي ا ك نعبد وبعد ا ل ص ل ا ة أ ت ك ل م عن إ ي ا ك نستعين ش و ي ة إ ن شاء الله إ ن شاء الله إ ي ا ك نعبد خلاصه ا ل ع ب و د ي ة ت أ ك د أ ن جوهرها أ ن ا ل ع ب و د ي ة أ ن ا ل ع ب و د ي ة لا تقوم إ ل ا على أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل الحب الكامل و ا ل أ م ر الثاني الذل التام لا تقوم ا ل ع ب و د ي ة إ ل ا على قدم ا ل م ح ب ة وساق الذل ومن فقد الحب أ و الذل لا يمكن أ ن يكون عابدا ا ل د ك تاني عشان تسمع ك ل م ة كويس ن ركز معي ك ل م ة عبد تدل على ذل إ ن العبد لا بد أ ن يكون ذليلا بين يدي شنو سيده ومولاه والطريق المعبد المذلل الذي ي و ط معبد لكن ا ل ع ب و د ي ة تختلف عن الذل أ ن ه ا ذل مع م ح ب ة عن رضا واختيار ل أ ن ك قد تحب أ ق ر ا ن ا و أ ن د ا د ا ولا تذل لهم لا يمكن أ ن يكون هذا ع ب و د ي ة ولكن بعض الناس يحب بعض البشر ويذل بين يديهم وهذا هو الذي قاله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د يحبونهم كحب الله وهو تقديس البشر سواء ك علماء أ و شيوخ أ و أ و ل ي ا ء أ و أ ن ب ي ا ء أ ي بشر يقدس يصبح أ خ ذ ضربا من ضروب ا ل ع ب و د ي ة ولذلك من ا ل أ ن ب ي ا ء من عبد ولكن لم يكن طاغوتا ل أ ن ه عبد من دون الله وهو غير شنو راض أ م ا الذي يعبد وهو راض قد نازع الله العبوديه فبعض الناس يحب شيخه حبا شديدا هذا ما في شيء تحب شيخك لانه بعلمك الدين ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه وذللت له أ ص ب ح ت عبدا له شئت أ م أ ب ي ت شاء الله وشئت يا رسول الله قال أ ج ع ل ت ن ي لله ندا قل ما شاء الله وحده فالذل مع الحب هو الذي يحقق معاني ا ل ع ب و د ي ة وقد تذل إ ن س ا ن إ ذ لا لجسد دون أ ن تحبه بقلبك و أ ن ت له كاره لا يمكن أ ن تكون له عبدا هذا استعباد المكره أ م ا ا ل ع ب و د ي ة ذل عن ا ل ط و ا ع ي ة وحب عن ا خ ت ي ا ر وتلك هي المعاني النافذه وجوهر إ ي ا ك إ ي ا ك ش ن و لذلك ق الدعاء بالسلام ل هو ا ل ع ب ا د ة لماذا ي ع ن الدعاء ع ب ا د ة ل أ ن الدعاء يجمع الحب لمن ت س أ ل و ا ل ث ق ة فيه ابتداء أ ن ت رفعت إ ل ي ه اكف ا ل ض ر ا ع ة ل أ ن ك تحبه وتثق فيه ثانيا مع السؤال ذل و إ ظ ه ا ر ف ا ق ة هذه المعاني الحقه في ا ل ع ب و د ي ة حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الله دعاء ذل وخضوع وتسليم قلب و إ ق ب ا ل فؤاد وجسد قال اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى فعلا يسمع كلامه لا تختلط عليه أ ص و ا ت المتكلمين في العالم شوف بتجي لحظه جلست كتاب يتكلموا انت تسال أ ل ل ه الله صوتك من دون ا ل أ ص و ا ت يعرفك من أ ن ت وحاجتك اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي يقول شوف ا ل د ع ا ء د ا قال ا ه ا ل د ع ا ء د ا قال ا ه طيب يقول انا اسالكم السؤال انتم لا تدعوه و ن ا ق ا ع د أ د ع و ه في دعاء زي د ا شوف و الدعاء ا ده متنكف ي ي ل أ ن ه صادر من قلب ب ا ل إ ي م ا ن مفعم ومن اليقين ممتلئ قلب يعيش معان ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة اللهم أ ن ت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي أ ن انا البائس الفقير أليس بيقول كده م ه ل عليه الصلاة والسلام. العبد فعلاً. أنا البائس ص ل والسلام ل ا ا ة ع د ف ع ل أنا ا ا ل ب الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه سبحان الله و أ ي ذنب الله المقر بذنبه أ س أ ل ك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 و أ ر ج و ك رجاء الخائف ا ل ض ر ي ل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك لا تجعلني ربي بدعائك شقيا كن بربي ر ؤ و ف ا رحيما انت خير المعطين وخير المسؤولين انتهى دعاءه صلى الله عليه وسلم د ع ا ء يدل على معاني ا ل ع ب و د ي ة الحقه ا ل ق ا ئ م ة على الذل و إ ن ه ا ق ا ع د ة من ذل لله ع ز ه ومن افتقر إ ل ى الله أ غ ن ا ه ومن ذل للبشر وافتقر إلى البشر إلى جعله الله على غير قنا وعلى فقر دائم لا ي م ل أ الله قلبك يقينا إ ل ا عندما تذله فبعد ذلك لا يعجبك شيء من الدنيا حتى لو فقدت شيء ما ا ب ت ر نفسك إ ن ك انت ناقص معاني الغنى بالله و معاني الذل لله عز و جل أ س ا ل الله تعالى أ ن يوفق و أ ن يعين و ان يتقبل و نحاول إ ن شاء الله بعد ا ل ص ل ا ة أ ن نتحدث عن إ ي ا ك نستعين في بعض دقائق ثم نجيب بعض ا ل أ س ئ ل ة و الله تعالى أ ع ل م و على آ ل ه و صحبه و من والاه أ م ا قوله تعالى و إ ي ا ك نستعين فيه امور ا ل أ م ر ا ل أ و ل لماذا جاءت ا ل ا س ت ع ا ن ة بعد ا ل ع ب ا د ة فقدم قوله تعالى إ ي ا ك نعبد على و إ ي ا ك نستعين و السبب في ذلك أ ن ا ل ع ب ا د ة غ ا ي ة و أ ن ا ل ا س ت ع ا ن ة و س ي ل ة من وسائل ا ل ع ب ا د ة وهذا من باب تقديم الغايات على الوسائل و ا ل ع ب ا د ة حق لله و ا ل ا س ت ع ا ن ة عائدها يرجع عليك فما كان لله مقدم على ما كان للخلق و إ ن كنت أ ن ت تستعين الله ولكن ا ل ا س ت ع ا ن ة طلب لتحقيق شيء تريده والله عز وجل يجيبك ويعطيك فلذلك قدمت ا ل ع ب ا د ة على ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ع ب ا د ة كل و ا ل ا س ت ع ا ن ة جزء من ا ل ع ب ا د ة يعني من العبادات الدعاء و ا ل ا س ت ع ا ن ة والسؤال واللجوء إ ل ى الله ولكن لا يعني كل العبادات فتقديم الكل على الجزء مهم لذلك قدمت ا ل ع ب ا د ة في قوله اياك نعبد ثم بعد ذلك قال و إ ي ا ك نستعين و ك أ ن من حقق معاني ا ل ع ب و د ي ة حقق معاني ا ل ا س ت ع ا ن ة وهي طلب العون من الله ا ل آ ن هذا العصر الذي نعيشه فيه ضعف في باب ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله عز وجل يعني ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن ي س أ ل الله في كل شيء أ ي شيء س أ ل الله هو الا يستعين بغير الله سبحان الله حتى ا ل ا س ت ع ا ن ة بغير الله فيما هو جائز م ا فيه ا ل ا س ت ع ا ن ة العون في عون البشر بيقدر و ا عليه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله في عون العبد ما كان شنو العبد في عون من في عودنا اخيه ما ا ت م كنت ت ع ا و ن في ت ش ي ء ب يقدر عليه بالرغم من ذلك تركها يدل على كمال التعلق والتوكل وابن القيب يقول ا ل ا س ت ع ا ن ة هي التوكل يعني الاستعانه التعلق بالله وانصراف الهمه الى الله وعدم الانصراف إ ل ى المخلوق هو على مقامات بالمناسبه ة توكل ن ف س على م م ق ا ا توكل ت على الله عز وجل في الدنيويات ده كده الديني كده ده دكان الله الله الله تصلح صلح وجل لي يا يا يا يا لي ناصية عز يا الله فرن في ا ل م ح ط ة ا ل م ع ي ن ة يا الله دكان في السوق المحلي تستعين به, به في الدنيويات وان أ ن تستعين به الصفة ا ل ث ي وأن تستعين به في ا ل د ن ي ا ت يا الله زي, زي القول اللهم اعني طلب على شنو ذكرك وشكرك وحسن شنو؟ عبادتك ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي شنو ه ذ ا هذه استعانه بالله على امر ا ل آ خ ر ة الثالث التوكل على الله في كل شيء حتى عدم طلب الدنيويات من الناس وجدت د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا مثل يقول أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أسر إلينا رسول وسلم إلينا الله صلى الله عليه قال ئ ا ولا تسأل الناس شيئا قال أبو تسأل بكر فكان إ ذ ا سقط صوت أ ح د ن ا من على ناقته لا ي س أ ل أ ح د ان ي ن ا و ل ه إنما ن ب ر ك ه ا و ن ر ف ع ص و ت ن ا صوتا وغير من النجا ا بمشروع يعني ما بداته ق ل ا ح ت ن ا و ي ن ا د ة لماذا ل أ ن هناك أ م و ر تنافي أ ص ل التوكل و تجعل ا ل إ ن س ا ن م ش ر ك ز ي زول بتوكل على البشر و بتوكل على ا ل أ س ب ا ب أ ك ث ر من مسببه و يتعلق بها هذا شنو شرك وفي نوع ينافي كمال التوكل يعني ما بتبقى مشرك لكن ا ل أ ف ض ل تخلي زي شنو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبعون أ ل ف من أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عقاب بغير حساب عقاب ولا شنو عقاب. فذكر ق الذين ا ل لا يسترقون يسترقون تقول ل ي زول اخا مره سبتم وجعني اقرا ا ي ق ر آ ن دي حرام حرام ما حرام الصحيح مشرك ما مشرك لكن إ ذ ا عمل ما عنده م ش ك ل ة ما في ذنب لكن ب ي م ر غ من السبعين أ ل ف ما هو بزول بيقول السبعين أ ل ف ذ ا ت من زمان ت م و ت م و زمان السبعين أ ل ف صح انا ما صح ا ل ص ح ا ب ة لهم كم والتابعين يقول لك السبعين أ ل ف ذاتن الصوره خير ازونا مش في موضوعنا اقررنا أ ق ر ر ن ا ازونا السبعين أ ل ف ذاتن م و لكن هو الصواب أ ن ه ا على سبيل ا ل م ك ا ت ر ة يعني سبعون أ ل ف على سبيل ا ل م ك ا ت ر ة يقول لك مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ك م ا ت ل حبه انبتت سبع سنابنا ما قال ث م ا ن ي ة معندو ث م ا ن ي ة اكتر من ا ل سبعه لكن السبعه في الذهن العربي لفظ مضاعف عدد يتجدد طيب قال المولى سبحانه وتعالى ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يفرجوا ما بينفع ما لكن كان سبعين مره ة يعني م لهم ا واحد ثلاثة تستغفر فسبعون ليس سبعين ألف واحد نين ألف ألف ل نين سبعون أ ل ف على سبيل المكاثر معناه في ناس كتار جدا من ا ل أ م ه حيدخلوا بغير حساب وعقاب الذين حافظوا على كمال التوكل والاعتماد على الله ل أ ن ه إ ي ا ك نعبد لما جاءت بعد إ ي ا ك نستعين تعني كمال التعلق والاعتماد على الله وللتوكل الحقيقي قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا ه ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ابشر بختم العلفه كل ي و وبعدها في دستوريه ياخذ وقال ل ك الله لا ن ي ما في كلام م ا ف يوجد زياده ا هنا انظر لهذا الكلام قال ا لي لا يسترقون ولا يكتوون الكيما حرام الكيما حرام كويس يعني زور كان ا ك ت و ا ما بيكتب له إ ث م ولا بيكون فاسق ولا ع ا ص ي لكن إ ذ ا اكتوى معناه نافى ا ك م لا ل ل ولم ت و ك ينافي أ ص ل ه و ا ل ث ا ل ث ة ولا يتطيرون والتطير ل هو التشاؤم التشاؤم يختلف عن ا ل ر ق ي ة وعن ا ل كي ف ينافي أ ل ت ط ي ي ر ن ا أ ص ل التوكل أ ص ل ه يعني زول الطير ده يخص ش الشرك أ م ا زول ا ل ت و ى ما بيخش ف الشرك لكن طالما أ ن ه اكتوى يعني انصرف قلبه إ ل ى هذا الكيد و إ ذ ا طلب ا ل ر ق ي ة انصرف قلبه إ ل ى إ ل ى الرقيه والاولى ترك ذلك أ م ا التطير حرام ج م ل ة وتفصيلا ولذلك جمع ذلك ق و ق يعني ق ا ش ر و ع ل ى ربهم يتوكلون فسبب دخولهم ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عقاب ق و ة ا ت م ا د ه م على الله و س ب ب ا ل اعتماد على الله ا ل ث ق ة في الله يعني م ت ى ت س ت ع ي ن ب الله ل م ا ت ث ق فيه كويس؟ م د على الله س أ ا ل ي ق و ل ا ل ل ه م د على الله واتمد ع ل ك ن ل خ ل ل فيك و ف ي د ع ا ئ ك أ ن ت لأنه ق الله ف واتمد على الله م ي ر ش د و ن ه ذ ا ا ل ع ص ر ينبغي أ ن يكون عصر التوكل والاعتماد على الله يا اخواننا ليه ف أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا العصر ينبغي أ ن يكون عصر التوكل والاعتماد على الله و ا ل ا س ت ع ا ن ة به والسبب أ ن ه عصر المشاكل ا ل أ م ر ا ض يعني كثرت والبلايا والرزايا تعددت والمحن في ا ل أ م ة انتشرت وما من الناس إ ل ا وهو يشكو لكن ا ل ا س ت ع ا ن ة ا ل م ر ب و ط ة مع ا ل ع ب ا د ة قل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه شنو توكلنا ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ا ا ب ن ا لم ي ك ن التوكل معه ا ن ا ب ة أ و إ ي م ا ن معناه اياك إ نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ل ع ب و د ي ة مع ا ل ا س ت ع ا ن ة تعني كمال اللجوء وتمام ا ل ا ع ت م ا د و ا ل ث ق ة في الله عز وجل وهذا هو عصره لماذا ل أ ن ه ما منا إ ل ا وهو يشكو ك د ه حسنا ي ز و عنده م ش ك ل ة وتكثر المشاكل والله في ناس بيطرحوا مشاكل ويقولوا مشاكل يعني ع ج ي ب ة جدا جدا و ببثوء الى الخلق كويس لان الواحد يقول لك يا, يا شحنا عندي ولكن د ص س ر ط ا ف ي ا ل د من و أ اجل دار الارض و م ش ا ل د ت ه ا ومشاهدتها ومشاهدتها ومشاهدتها و ومشاهدتها ومشاهدتها ومشاهدتها ومشاهدتها ومشاهدتها و م س ا ع د ة عندي مشكلة. مشكله فعلا ح ق ي ق ي ة واحد ت ا ن ي يقولك والله أ ن ا يا شيخنا مشكلتي ده واحد و انتصر بي قبل ي مشكلتي ي ن م ام وابوه بشكل هو في ا ل ج ا م ع ة و أ ب و ه ق ا ي يكاجر أ م ه فيهم هم ا ل أ و ل ا د الشطار المدرسه قال مرهم من ا ل م د ر س ة و ش غ ل ه م انا طلبه ة انا محتاج اليوم واحد في سنه ثانيه و ا ح د في سنه ثانيه ع ا ل ي و الاثنين مرشحين يكونوا أ و ا ئ ل على مستوى ا ل و ل ا ي ة أ ب و ه ا ل نكايه في أ م ه م قال لي ا ب و إ ذ انا اصرف أنا من الغضب قال لي لكن بس دا علي في الدين انا اصرف مع أ ب و إذا كيف كويس و ا ح د ة حكت ي لي م ش ك ل ة والله من أ غ ر ب ما سمعت إ ن ه ا عندها ع م ا ر ة خمسه طوابق حقتهم ومؤجره شيء ب ت ا ع ت ن الناس و ق ر و ش ة وذهب ب ا ل خ ز ن ة عندها ولد في سنه تامه ن ربنا افتلاها بالولد د ه شوفو الله ا يا غ ي ر ا للتلات حار قالت الولد د ه لو قاعد ا ي مليون أ ن ا بعده بدي مليون مزاجه يسرق من الناس ما بشيل م ن ه ا بس بسرق مزاجه مش ي سرق و ا ح د ة ث ا ن ي ة برضو ض ر ب ت ل ي التلفون والله لا ب ع ر ف يسما لا بسرق أس... ما أسرق اقول أ ش ر ك و ا في ذاته قالوا تقول لي عندي م ش ك ل ة يا شيخ عندي سؤال أ ق و ل أ ف ض ل لي ت ب د أ تحكي و ا ح د ة قالت ا ن ه هي س ا ك ن ة في شجر في شجر تعت عمار ة أ ب و ه امها أ م ك ا ي ر ا ه م وراجل ما شغال وي ه أ و ل ا د ه يبيتو الغوى و ق ا ل ت نسمه ا أ مبشو في ا ل ل ح م ة و ب ي أ ك ل و ا في ا ل ض ي ا ي محمد ع ي ش ا ب ي ت و ن و تبكي بوكا كويس واحد ي ق و ل ل ك الولد البد بتحتي ما عارف عنده ع ل ا ق ة مع شاب ومشوا ا ل م ح ك م ة ونسوا ل م ح ك م ة يبغو لا يختار و ت ت ز و ج و ا في ا ل م ح ك م ة إ ش ك اشكالات ل ا ت إ ك ث ي ر ة جدا المجتمع مليء ب ا ل إ ش ك ا ل ا ت طيب كثير كثير يعني وقعدت أحكي يقول تشييف مستويات كثيرة وقعدت على عتاب أنه أنا الامتحانات والله ونساء وشباب جدا لك لك مشاكل على رجال و تجار و مسؤولين و فقرانين و غ ر ه ا اغنياء و ل أ يزول مشكلها ي س أ ل و أ ن ا و تاكد ان نشوف اخر ا ل نزل ا لحدوين البسال ما ب ش ك ل ه ب ت فهم معا طبعا أ ن ا ما عندك روح ش شان ح ي ل ه مشكله عندك ر و ش ي ع ن ي ا و لكدا ولا اهلنا أنا زول مفلس لكن أ ن ا بقول م ب ق و خلاص ز و د ه ده ايلو ل ل حل ربما روحي د ا ر د ف ع إ ي م ا ن ي ة ب ق و م ب تناقش م ع ه و ن ي ز و ل ب ي س أ ل ن ي كويس و ل ا يكلمني احكي لي أ ق و م ب س أ ل ه بيروبي نفسه ن يعني مثلا ً ي ق و ن على مدى الشهر تحصل ا ت ص ا ل ك ث ي ر ة من الولايات من الخرطومين ا نصدره من البطاقه من المبايات في ا ل ن ه ا ي ة أ ي زور ب س أ ل ه برا هل ه طرغت كل ا ل أ ب و ا ب ده سؤالي و ل له أ ن ت كل ا ل أ ب و ا ب يعني خلاص يعني طرغتا يقولي والله يا شيخنا كل ا ل أ ب و ا ب أ ن ا طرغتا ه أ ق و ل له هل ط ر ح ى باب الله في ر ا ئ ع ة ا ل س ح ر وفي وقت الدجى تمنيت واحد ي ق و ل ا ي اي كل هم ابزغاي القراء كل هم ابزغاي ا الشيخ أ ب و كل هم تغفلت بسألوا ابزغاي كلها كله لا بعد م معلم زهي دعوته يستجاب الدعاء لأحد يعجل يقول فلم يكون قالوا بذات الضراعه وبذات العبرات التي سكبت والدموع التي أ ن ز ل ت وبذات الذل قدموا شكواكم وقت السحر لله وسوف ت أ ت ي ا ل إ ج ا ب ة ح ا ض ر ة يعني ك ث ر ة الاشكالات في العصر توجب الرجوع الى الله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ق ا ل إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله ط ب ع ا ً ل و ا لن يغير الله عيانه سألت ا ولديهم ش ل أ ر د ن كيف أ ق و ل لهم ا تسأل الله بعد ذلك تمشي لنا ساكا ل ز بدم ل ا يدك و ميتين ح ي د و ك نم مليون بدم و ن ا يشعر ا ل مدير ل أ ن ه ب ي ج ع و امري من فوق بسط دم بدون ا يشعر ولما ن تمشي المحسنين بدم ل ا يدك و مليون حيدهك ع ش ر ة كل ا ل أ م و ر ت ت ك ت س ه ل يعني الغرض من ا ل و ج و ء إ ل ى الله من الفهم المادي القاصر لذلك أ ق و ل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هي من أ د و ي ه ع ص ر ن ا وهي تعالج قضايا ك ث ي ر ة جدا ش ا ئ ك ة في حياتنا وتجعل س ك ي ن ة قلوبنا ا ل م ض ط ر ب ة تعود يقول الله الله يجيبه وعنده في الله. يقول بالدين فيه اتنين عرب وعنده الله والله هذا ثقة ما لك ج ا ك ن من الخلق م ي ك و هناك ش ي خ ا ل ع ر ل ش ي ل يفعل ا عنده ا ل ش ي خ ا ل ع ل شيء يفعل شيء يفعل شيء ي ف ل ا ن فلان ق ا ل ش ل ن ا س ا ل م ع ا و أ ع ل ق و ا ل ل ب ه ا ي ء ت ف ع م د ي م س ء و ا ا ل شيء يفعل م و ا ا ل ع ل و وكذا ة و ف ر ش و ا ل ه ف ا ل س ر ا ي و ي ب ح ل شيء يفعل ل ي ا ك ب ع د ي ن ق ف ع د و ا قال ع ل ه يا ش ي خ نحن ع ن د ا ل م و ض و ع ق ا ل ل ش م و ض و ع ك م ش ي ض ي ق ب ل شيء يفعل ش ا ء يفعل شيء ي ف ا ل شيء ي ف ع ا ش ي ئ ا و أ ك ل و ا مرارة و ل ق د و ا والصباح جاتوا ا ل ك ف ي ت ي ن ا ت تتطاقش ولحد حسى ما حقوا كان لون تيراب حبه قريشات عشان نفجر الرعوبه ادون القروش و ر ف ع لون التيراب لما مشوا بعدين راجعين في الخلف العربي ي ط و نسمع أ خ و ه ق ا ل ل ا بالله حس أ ك ر م الله ولا حج ا محمد、ده. قال لي ا ل ع ر ب الثاني إذا ا ل فاهم قالوا اكرم الله لكن حج ا محمد بيقضلك حال ح ة الله كريم لكن بالاخر لا ف ه م ه ض ي ق لا هي قال لا حجم ا محمد بدك ي حال حال هو الفهم الصحيح حجم ح م د نفسه كان الله ما قل كان الله ما د ر يدك حجم ح م د دا بدك ي معناه اولا وعنده دين بقول ي شنو بيقول ما ب قول حجم ح م د داني ب قول م ن ه بقول ي الله داني و س خ ر ل ي منه س خ ر ل ي شيخ العرب لكن الضعف عشان كدا ا ل أ ن ب ي ا ء قالوا إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله يا اخوانا شوف دا د ا ئ ر ث ق ة في الله و ق و ة اعتماد شوف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن جده طيف ا بالبيت الحرام في الطواف ل ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة طيف ا وده طيف ا وبعدين في الصحب يطوف ا ل خ ل ي ف ة ل ق ى الناس كلهم بجوا ي في الطف يسلموا عليه و ي س أ ل و ه هما ش ي ب يطف قام قالوا نموا قالوا هذا عالم ا ل م د ي ن ة سالم ا بن عبدالله ا بن عمر ا بن الخطاب قام ج ا ه و ا و انتهى خلاص يعني سالم انتهى ا ل خ ل ي ف ة مسكوا قال له يا سالم أ ت ر ي د منا شيء لانه حاجة م ن يعني ا طبعاً أطلق د امير ل ل كلها كان لأن أ المؤمنين الوقت دهك ب يحكم اليمن والعراق والشام ش والحجاز ف ي كم د و ة و ا ل و إ ف ر ي ق ي ا وخراسان دي كلها تحته. يعني ما ده إلو ده إيمد كلها زاكت ديك أدينك كده إلو لو قلت المحل ما كانت تحته يعني في ق ا ل له أ م ا أ س ت ح ي و ا ت ه الماضي يحاول ان ي ك ن هناك ا ش ر ه مهنه انا هناك اشاره هناك ا يحاول ن يكون هناك ا ش ا ر ن ا ك اشاره ه ا ك اشاره هناك ا ا ه ه ن ا أ ا ش ا ه ن ا ك اشاره هناك ا ش ا ه ه ن ا ا ش ن ا ك اشاره هناك ل ش ا ر ه هناك ا ش ا ل ه هناك ش ك في ا ل س ه ن ا ل م ح ل ي ك ش ك بس في ا ل س ش ا ن ا ل م ح ل ي م ا ك ا ش ا ر غ ي ر ه و ل ا يقول ل ه ب ن ا ك اشاره ه ا ك ا ش ن ا ك اشاره هناك ا ش ا ر ي أ ن ا ك اشاره هناك ا س ا ر ه ه ك ا ن ا ل اشاره هناك ا ش ه ه ن ا ج ة و ل ا يقول ل ه ما تنسى في كافوري ا ل خ ط ة ا ل إ س ك ا ن ي ة ا ل ج ا ي ة الزول ما قال أ ي ح ا ج ة ا ل خ ل ي ف ة طلع انتظروا بره لما مرر بره ص ح ب قالها أ ن ت قد خرجت أ ت ر ي د منا شيء الزول بس ذلك ا م ه قال له من أ م ر الدنيا أ م من أ م ر ا ل آ خ ر ة قال لي من أ م ر الدنيا ولا من أ م ر ا ل آ خ ر ة ا ل خ ل ي ف ة قال مالي و ل ل آ خ ر ة الله الذي م ا ح ق ت ه ولا ب يدري عليها قاله من أ م ر الدنيا قال الدنيا ما س أ ل ت ه ا من يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها ي ا خ د التوكل واعتماد على الله ما د ا ئ ر يتعلق قلبه بالبشر سالم د ه دخل على الحجاج الحجاج طبعا زول بتاع امتحانات كاتب على زول الموت دار يعدموا ازول و ا على, على ق ن جسالب ا قال ج س ل له م ج الحجاج اترى قال أ هذا الرجل قد حكمت عليه بالقتل و أ ر ي د ك أ ن ت أ ن تقتله أ ن ا حكمت على زوجي الميمون فيما و يعني قال أ غ ض ب ن ا ب زعلنا قال علي به شان منه سيف و س ا ق الراجل سنه كتله و ق ا د له أ ص ل ي ت الفجر اليوم في ج م ا ع ة الرجل قال نعم قال امضي إ ل ى دارك من أ ي س ك ة أ ع ج ب ت ك امشي بيتكم طوال أ ي شارع عيبك امشي البيت أ ن ا فكيتك مش ذ ا ك الرئيس أ ن ا ذ ا ت ي الرئيس فكاه ي طوالي وما شرف رجع تاني جوه القصر قاعد معه سيف زي ما هو ف ي ه ما فتحه الحاجة قال ا ا كنت تعرف أنه له يأخذ ن زوجه ج اقتلته بسرعة ا ل له أ ق قال لا قال وكيف وقد أ ط ع ت ه قال له حدثني أ ب ي قال له عبد الله بن عمر عن جدي والله ع ن د ه جد ع ن د ه راح يقول جدي ياخذ جد تقاله ل هيدا دعمونا الخطاب حساء ي و ا ف ق و ل لك جدي جدا شو نزر ا كويس ع ن جد شنو كويس حدثني أ ب ي عن جدي أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في ج م ا ع ة كان في ذ م ة الله أ ت ر ي د ن ي أ ن اعتدي على رجل في ذ م ة الله قال له في ح م ا ي ة الله تانى انا بتبدي ل والله في ناس يبدي يدوم طوالي ما يعرفون في ح م ا ي ة الله و بعدين بيحصل شنو بعدين بيحصل الله بيحفر له و ي د م ر و ل أ ن ه م تعدوا على من في ح م ا ي ة الله بعد ذلك يقبضون ج في ح ف ر ة بعد القصور يجبضوا في حفرة ل أ ن ه تعدى على حق الله و ي ج ب ذل ما تلفز وهكذا ل أ ن ه ي خ و ا ن ا د ل ك لما يقول لك في ذمه الله معناه م ت أ ك د انه زود ف ي م ن ه يعني هنا ما ي ص د الفجر يكون مقتنع ب أ ن ه هو ف ي م ن ه ما ب ل ا و ز أ ص ل ا شفتك ا لقي اي زول دي كلام كان رئيس ولا كذب و ك ق ا لا ا ه د ه شنو يقولوا ما ده ا ل ح ا ج ة ل أ ن ه يكون م ق ت ي ن في ذ م ة ا ل ل ه لكن حصل ا ل ف ج ك ن ي و ن ه ن ا م ا ع ة و ما ي ج و ش م ت أ ك د ي ن في ذ م ة ا ل ل ه م ز و ر ي ك و ل من المتطلب من ا ل م ت ب من المتطلب من ا ت ط ب من المتطلب من المتطلب م المتطلب من المتطلب من المتطلب ا ل ت ط ل ب من المتطلب من المتطلب ن المتطلب من المتطلب ا ل م ت ط ل ه من ا ل م ت ل ب من المتطلب م ا ل ف ت ط ل ب من المتطلب المتطلب ا ل م ت ا ل ب من ا ت ط ب من المتطلب من المتطلب من ا ل م ت ط ل المتطلب من المتطلب م المتطلب ع د ا ل م ق ا م س المتطلب من ا ل م ت ط ل لذلك نحن نحتاج إ ل ى ا ل ا س ت ع ا ن ة ا ل ك ا م ل ة ا ل ت ا م ة ا ل ق ا ئ م ة على ا ل ث ق ة في الله وعلى اليقين وعلى الدعاء كويس وقبل السؤال أ ن تكون م س ت ي ق ن ب أ ن الله يعطي و أ ن ه عليم بشرك و أ ن ه يسمع كلامك و أ ن ه يجيبك ولا تنقصه شيء هذه المعاني هي معاني إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ح س ب أ ن ي وقفت عندها في إ ش ا ر ا ت ع ا ب ر ة و أ ن الموضوع أ ك ب ر فقد كتب ابن القيم مدارج السالكين بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين في ثلاث مجلدات ض خ م ة تتحدث عن فقط إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ن م ا هذه بعض ا ل إ ش ا ر ا ت حول هذا الموضوع الهام ص س ا ل الله تعالى ان يوفق وان يعين وجعل الله و إ ي ا ك م من العابدين وجعل الله و إ ي ا ك م من المستفيدين نسأل ان ل ل تعالى ه يحببوا الينا ا ل إ ي م ا ن و أ يزينوا في قلوبنا و أ يكرها الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا و إ ي ا ك م من الراشدين ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا معصومه و أ ن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومه و أ ن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه هو, هو نعم المولى ونعم المجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و الاله وصحبه وسلم و ا ل ق و ة و ا ل ر ف ع ة و ا ل م ك ا ن ا ل ع ا ل ي ة بمعنى الله م لا مانع لما أ ع ط ي ت يا الله ا أدأ د ا ت الدين لا مجيب له ولا م ع ط ي ة لما منعت هنا في زور بتخيل انه لكن زي الرئيس ده حسن ما بدي ي ق و ل ه كيف الرئيس بدي لكن ما بينفع إ ل ا يكون الله مسخره و الله ا ر ي ديك عشان كذا قال ولا ينفع شنو ذا الجد أ ي صاحب ا ل م ك ا ن و ا ل ق و ة والمنصب منك الجد أ ي منك من رفعتك إ ل ا بعد أ ن ت أ ذ ن له ومن ذلك قوله تعالى و أ ن ه تعالى جد ربنا جده يعلو ل ش ي و مكانته ورفعته وقوته فجد الشيء رفعته لا ينفع صاحب م ك ا ن ه ان لم تيسر أ ن ت ذلك له يا صاحب ا ل م ك ا ن ة ا ل أ س م ا ء هذا معنى ولا ينفع ذا الجد من كالجد ر ج د نعم أشهد ل نعم التقلب بدأت قياما أو قياما صياما م يمكنني دلني شيء ي أن أواصل دلني على ث ب أثابة الله ل ت في أ ط و ا ر ا ل ع ب ا د ة ا ل م خ ت ل ف ة سببها أ م و ر منها معاصي ح س ي ة بالنهار ومنها آ ف ا ت الاعتماد على النفس ولا أ ج د دواء أ د ل ك عليه أ ك ث ر من الحول ت ب ر ؤ من ا ل و ا ل ق و ة والافتقار إ ل ى الله ف إ ن ه أ ق ر ب طريق يا حي يا قيوم برحمتك أ س ت غ ي ث أ ص ل ح لي ش أ ن ي كله ولا تكلني إ ل ى نفسي ط ر ف ة عين ف أ ن ت تحب الله وتريد أ ن تتعبده وتظن أ ن ك يمكن أ ن تتعبد الله بدونه استعن بالله والجا اليه واجعل إ ي ا ك نستعين طريقا إ ل ى إ ي ا ك نعبد ا ب د أ ب أ ن تحبه أ و ل ا وهذا يحقق ا ل ع ب و د ي ة و ا ب د أ ب ا ل ا س ت ع ا ن ة به على الدوام على ا ل ع ب و د ي ة أ ل ا ترى أ ن ك في ف ا ت ح ة الكتاب في كل ص ل ا ة تقول اهدنا الصراط المستقيم و أ ن ت تصلي ذلك ل أ ن الدوام على الصراط و ا ل ز ي ا د ة في الهدايه مطلب للمؤمن لا ي ن ف ق ط ل حياته و ع ب د ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين لذلك أ ن ت محتاج إ ل ى أ ن ت ل ج أ إ ل ى الله كثير و أ ن تتملقه و أ ن تقول له اللهم أ ق م ن ي عبدا لك واعني على عبوديتك اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن, عب وحسن عبادتك ثانيا اقطع ا ل أ س ب ا ب التي تجعل القلب لا يقيم على ا ل ع ب و د ي ة من المعاصي و ا ل م خ ا ر ط ة وفضول الكلام مما يقسي القلب ويجعلك بعيد الفكر ومشتت البال لا تستطيع أ ن تعبد الله ا ل ع ب ا د ا ل ح ق ثالثا احرص على ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة وصاحب ا ل أ خ ي ا ر ولازمه و احرص على ق ر ا ء ة الكتاب واتبع ا ل ح س ن ة ا ل ح س ن ة تستمر ف إ ذ ا فرغت فانصب أي فتحت في عبادتك و إ ل ى ربك فرغب كل هم ا ع ي ن ا ت تثبت قلبك على ا ل ع ب ا د ة و ح ا و ل و ج ا ه د النفس و لا تمل ع ب ا د ة الله عز و جل نعم الشيخ مثال عدم الزواج حتى يتوسع الرزق ف مقابله اعباء م ع ي ش ة أ و ل ا ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب دين وهي أ ي ض ا من قدر الله الذي أ ر ا د ه للعباد ولكن كما قال ابن القيم الخلل في اتخاذ ا ل أ س ب ا ب أ ر ب ا ب الا تتخذ ا ل أ س ب ا ب أ ر ب ا ب ا بمعنى الا تنصرف ا ل ه م ة ولا يحصل الاعتماد الكامل على ا ل أ س ب ا ب إ ن م ا أ ن ت ط ع ط ا ه ا ك أ س ب ا ب لذلك يقول ابن ل أ س ا ب ز د ق ة زول القيم دا بجيني بيت في لا ش ف ت ح ل ي د ك الاسباب ن و بقرلي بتوظف ب ولا جامعة أنا قاعت في ي ت ز ر رزي بروا ع لي وطا دا ج ن ي كويس؟ هذه ز ن د ق ة زول زندق أ ي و ه والتعلق ب ا ل أ س ب ا ب شرك وال... والصواب اتخاذ ا ل أ س ب ا ب للتعلق بها واتخاذها أ ن تكون ا ل أ س ب ا ب في الجوارح ت ه ي أ ت لك ج ر ا ي ه ا ق ر أ كويس اشتغل ما ت ب د أ تقول والله كم ا ل و ظ ي ف ة دي احنا كنا زمان شحتني والله كم الدكان, الدكان دا الدكان دا زي ما هو ل ال... تشرك ولكن ا ا تجتهد و يقول ب لك و ي س ة تجتهد ل ان ألا تكون الاسباب في قلبك أن ت ك و ن في ي د ك و هذا هو هذه الموازن ة الصحيح ة وهنا اول شيء ان ترك ا ل أ س ب ا ب شوف الاشكال وين ترك ا ل أ س ب ا ب وعدم تعاطيها فيها عدم التعامل مع الشرع ل ع ن الشرع جعل كل شيء ب أ س ب ا ب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور لا بد من السعي والضرب في ا ل أ ر ض وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ا ل أ ر ز ا ق م ق د ر ة و م و ج و د ة لكن سبحان ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون بالله رزق ده لو كان في ا ل أ ر ض حيث ت ط ا ل ه ا ل أ ي د ي الناس كانت خ ط ف و ا زمان في ناس ما كخلوا ا ن لناس ل ح ا ج ة حسن وكان قالوا ل ر ز ق كله يتوزع في, في دمشق بالله رزق كان قاعد ناس كان مشوكه داري كويس وناس كان طار ا ط ي ر ا ن و أ ي ز ا مش زين حبابي لكن رزق لفوق س ك ن لو ك ا ن د ه عمار وزوة عنده قطيه ة شيء فوق لو كانت ح تحت بطاعة ق ط ي ة كانت ل ا ل عمار بن ص كانت ق ا م حرابات ب ا ل م ن ا س ب ة لكن ه في السماء رزقكم وما توعدون طرح ا ل أ س ب ا ب وعدم ا ل أ خ ذ بها حتى باليد ومباشرتها زندخله ل أ ن ه ا تعطيل للشرع يعني مثلا الزواج الزواج الزواج سبب ل ل ذ ر ي ة السبب الزواج سبب ل ش ن و لن تكون هناك ذ ر ي ة إ ل ا بالزواج ربما ك ي ت ذ ر ي ة بدون زواج لكن جعل هذا سبب شرعي تعطيل و تعطيل الشرعي ع ن ي زوجي والله أ ن ا ا ب ع ا س و بلغ ذ ر ي ة كل ه م ش ا ل م ل ج أ ولكن م ل ج أجوا أ دي وين؟ و ج اين ق زواج وما يرثه ق و ا ما حق جنو بيقبع الذي حقه ويرثه ش ن و و م فهو ب ب ي ق د ح ي د ل ر ث ز ويعرفه ن ا ويعرفه ل ا د ف ح و ي ع ر يلقى ا ف ا ويعرفه ن و ي ع ش ف ع ه و ي ج ع ك ف ه ولو تزوجت ه والمراه لم ا و ص ل ت ه ما, ما ب تجيب زريه و ي ع ن ي لو ل قاعدت المراه بس ت ت ف ر د لك و بعد تسعه سوره و بعد تسعه ل ت لا من الأخذ سوره و بعد تسعه سوره و بعد تسعه المرتبة سوره ا ة و بعد ألف تسعه سوره و ن م ع د ت م ع ه سوره وماذا ب ت م ش ي بوين ب ت م ش ي ب د م ي ن ت ج ي بدمشي بدمشي بدمشي بدمشي بدمشي ه د م ش ي ب د م ا ي بدمشي بدمشي ب د م ي بدمشي بدمشي بدمشي بدمشي ر د م ش ي بدمشي بدمشي ب ل ي ع ش ر رطل ز ي بدمشي ب ل ي صحنفول د م ش ي ب د م تحرك حتى لو ا ل ي بدمشي ب د م ب غ ي ر أ س ش ي ب د م بدمشي بدمشي تأكل لا ب د م ن ي ب د م ب ا ب ف ت ع ط ي ب ا ل أ س ب ا ب ت ع ط ي ب ل ل ش ر ب ثم ت أ خ ي ر الزواج ل ل أ ر ز ا ق حتى تسعى الرزق هذا فيه عدم اطمئنان لعون الله ل أ ن ه قال ثلاث حق على الله ع و ن ه م ا لا ن ح ا ل ذ يوجب يريد العفاق ا ل ح ق على الله الا يوجب أ ح د على الله إلا حق إ ل ا حق أ و ج ب على, شنو؟ على نفسي. الله على نفسه قال إ ن ه حيعون ك الله أ و ج ب على نفسه يقول ن ك م ي د ا لك ز ان ت ت ق و ل ل ح د م ان أ ا تتركه لك ان تتركه و ا ن ك ر ا ل أ ي ا م منكم و اصطلحنا من عبادكم و امائكم ل ي ك و ن و ا فقراء يغنيهم الله من فضل ه والله واسع عليم نعم ن س أ ل عن بعض الاعمال التي فيها وجو د م ض ا ع ف ة مثال ا ل ا د ا ر فيها الحديث عن صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له ك أ ج ر حجه و ع م ر ة ت ا م ة ت ا م ة ت ا م ة هل تعادل الحجه الحج و ا ل ع م ر ة في كل شيء طيب نعم فقه هذه ا ل أ ع م ا ل أ ن ه ا في الجزاء وليست في ا ل إ ج ز ا ء في الجزاء وليست في ش ن و في ا ل إ ج ز ا ء يعني ا ل إ ج ز ا ء معناها لا تجزي لكن في ك م ي ة الثواب و ا ل أ ج ر بمعنى ش خ ص يوميا بعد الصبح ب يعمل له ح ج ة وعمره يوم ا ل ق ل قروش تجب ي عليه ح ج ة ا ل إ س ل ا م و ع م ر ة ا ل إ س ل ا م ولا تسقطها لا ي ق و ل ا ل ل ه أ ن ا حجت كثير و ع م ر ت كثير كل يوم قاعدين نحجت لا ت ج ز ي يعني ما ح ج ة ا ل إ س ل ا م في العنق لا ت ج ز ي عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م في الجزاء في الجزاء يعني في, شنو؟ في الثواب و ا ل أ ج ر وليس في, شنو؟ في الاجزاء ولذلك مثال الاعمال الغرض منها ك م ي ة ا ل أ ج ر الكثير وليس الغرض منها أ ن ه ا اجنو ن ه ا تجزي عن الحجه وعن ا ل ع م ر ة ولا يساوي من ذهب وحجه واعتمر ب ن ف س ز واعتمر ل م شاء ا و بنفسه ودفع قروش وتعب ونصب و أ خ ل ص ا ل ن ي ة وطاف وسعر و ز و ل ق ا ع د هنا في محل هذا في ا ل ص ح ا ف ة دي ما قعد ا ي ر منها اصلا كل يوم بعد الصلوح يقندل يحصل هذا لا يجزي لا يجزي عن الحج وعن ا ل ع م ر ولكن في شنو في الجزاء في الثواب وفي ا ل أ ج ر نعم